وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلوا ولا تعلوا علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اي شديد عباد الله لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رجدنا لكم الملك الرت عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤهكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرة عسى ربكم أي يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي اليه أقوام ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفّى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك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 وخفد لهما جناحذ من الرحمه وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما رب ياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوآبين غفورا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَسَوَّاكُم رَّبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغو إذا لبتغو إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون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 وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده واللو على ادبارهم نفورا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ إلَّا إبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَإِنْ أَخَرَتْنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ النَّذُرِيَّةَ لا أحتنك النزرية ته إلا قليلة قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا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 او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم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 ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Wal'in shikna lana zha'bannabillazi Ouhayna ilayka thum la tajidu laka bihi Alayna wa keila Illa rahmta min robbik In fadduhu kan عليka kabira Kul lain ijtama'at lainsu وعلى أي يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثيل فأبا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا ل أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم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 وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن وكبره تكبرا